هل أتاك حديث لا صكت صكّت الأسماء نعيا. متسعد من الأرض سايا لتعظم أجرا السهرة لتعظم أجرا السهرة. دماتي يساليف رواية عجيبة مصيبة ولادة ولادة مصيبة بعث ربنا لعين حبيبة حبيبة. إلى الزهرة نسل تراهي غريبة مرّب وقتّيل والعادة تريد لسليها ويقام يبهى غريبة به خاطر می بينها حسين من الفردوس نزلي الحين وعيديها على غباء فدنوت الحو ألفا وتدلت ويالغفا لتعظم أجر السهر لتعظم أجر السهر هل أتاك حديث نعيا صكت الأسماء يا نا بتسعد لتعظم أجر السهر لتعظم أجر السهر اجت لا يتقصي اذا تي تصبر قلبها مصيبة طفلها الثكولة تدور ثكولة مثلها تخفف حزينها دموع التليلها بسراب نور و محمد من حضار عن دفجه و لا يتشوفه بشلون يصيحه و داب عده خدها الخبر عني الوحي منقول علي الباري تعالى يقول احساني بكار بلد مقتول خواتا ينسبن بعدها فبكت ودام البادي لقتل في البوادي وارتدت ثوب السوادي لتعظم أجر السغرى لتعظم أجر السغرى أن أتاك حديث ناعية صكت الأسماء ناعية مفسعت للغاية تعظم أجر لتعظم أجر الزفر لتعظم أجر الزفر إذا لعيت بجي بسماع الرزي من الجنة السعير مدام عجيري ذنبات رول تجيل غاضر يا على ذبحت ابنك تعيش سجيا تشوف لي. فرم بان وبيني العار شر لو تراه كيف ضحا مثلك المات تذبح أعولت والعين قرحة لتوظم لباجر السهر لتوظم اجر السهر لما اتاك حديثنا يا صكت الاسماء يا وتسعد الا تعظم أجر لتعظم أجر الزهر لتعظم أجر الزهر